إن هؤلاء متبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي جَالِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وواعدنا موسى 30 ليل وكان وأتمناها بعشر فتمم ميقات ربه 40 ليله وقال موسى لأخيه هارون خُفّنِي في قومي وأصلح ولا تتبع سبيلا مفسدين ولما جاء موسى لقاطنا وكدمه ربه قال رب أرني أرجو إليه قال لن تراني ولا تنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صعقا